Als je het van ahl de Kitaab, men in te menen en van ik, m'a ik, Vandaar dat ik het begin En blamen, auffabie, weet en tevreden. In Allah is Eén van die twee sterren is de sterren van de kan Allah hem in de Eerste en kan We hebben het وَنُبُوَتَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُنُوا عِبَادًا ولكن وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْفَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَد بكل ما معكم النبي qaaloo aqoranna wa la fanshdu wa ana ma'akum فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلك فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ als de mama, de de O, Aman bil Laahi wa ma anzila alai ومن يَبْتَغِ غير الْإِسْلَامِ بينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين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 walla qul la الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم ضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار waar die in de olle aarde gingen en niet meer terug لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله طعامك نحلا لبني إسرائيل اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراك وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ تطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين Kul ya أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون I'm الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا فَتَكْفُرُونَ وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن تصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اسم الله حق تقاته ولا تموتن الا وأن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 ورت من النار فأنقادكم من كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون wel te komen om en اولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه waar men de mensen en degenen وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ we gaan naar de toekomst en de toekomst om bil ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون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 Doribet, alleen moedt het alleen maar. Thukif, Allah bij een van en een كان ذلك بأنهم كانوا يكفرون بأ. Wat is het begin van de rit? Wat وكفروا لن تغني عنهم أنوالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولادهم باب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل loun asabat arsun zalamu وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ, ولكن أنفسهم يظلمون صدق الله